إن الله أستغفر آدم ونوح وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إذ قالت امرأة عمران رَبِّ إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم لَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُ بَأْنثَهْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمََّْيتُ جَ وَإِنِّي وَإِنّي أُعذُ غَابِكَ وَذُرتَ غَابِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَب رَبُّكَ رَبضُ غَ بِقَبُولٍ حسَنِي وَأَمْ بَتَجَانَباتَةً حَسَنَ وَكََّلَ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 هُنَالِكَ دَعَى زَكَرِيَا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ غَبْنِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءَ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةً وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رَبِّ أَمَّا يكون لي غلام وقد بلغ لي الكبر وامرأة عاقل قال كذالك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي